عباد الله مازلنا نسير كما تعلمون في س ي ر ة الراشدين بعد س ي ر ة سيد العالمين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي قلنا ل أ ك ث ر من م ر ة بغيتنا فيها ا ل ت أ س ي ل ل ت س ل ف س ي ر ة الراشدين منهج لنا و أ س و ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من أ ح د ا ث لا تنفك عن س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم م جمعتنا الماضية الإمام ولقد وخروج الخوارج على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وذلك الحديث اختلاف الناس على علي طالب الله ل قضية عند بعد انتهى بنا ا بن عنه ت أبي ح في رضي ي ك التي كانت فصلا ل م ع ر ك ة ص ف ي ن وبينا ما في التاريخ من سموم ومن شوائب أ ر د ن ا غسل أ ذ ه ا ن المسلمين عنا ومنها ف ق ض ي ة التحكيم ليست كما هي في التاريخ ولكن كما رويناها بصحيح السند والحديث في الماضية. وبعد قاب والحديث التحكيم في الماضية لفريق السند جمعاتنا هذا لعب الشيطان برؤوسهم فخرجوا على ا ل إ م ا م رضي الله عنه وارضاه وعرفوا بالخوارج ولما ر آ ه م ا ل إ م ا م و ر ا خروجهم ليس له أ ي مسند شرعي أ و ق ا ع د ة يعتمدون عليها إ ذ أ ن الخروج على ا ل إ م ا م في شريعتنا أ م ر غير جائز انشغل رضي الله عنه بقتالهم و أ ر د ن ا أ ن نوضح هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن في التاريخ وفي رؤوس المسلمين كيف كانوا ب ا ل أ م س معه في م ع ر ك ة الجمل ثم كانوا معه في صفين جنبا الى جنب يقاتلون م ع ا و ي ة وجيش الشام ثم اليوم هو في خندق وهم في خندق يقاتلهم ويقاتلونه كيف يجوز لعلي بن أ ب ي طالب أ ن يقاتل من كانوا معه ب ا ل أ م س وهم يصلون ويصومون ويستقبلون ا ل ق ب ل ة ويدعون بدعاء المسلمين فكانت ح ج ة ابن أ ب ي طالب في قتالهم ق و ي ة ولقد وعدتكم ب ا ل أ د ل ة على ذلك فهذا كتاب التاج الذي طالما حبستكم عنه التاج الجامع ل ل أ ص و ل في أ ح ا د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم ووعدتكم أن ل ا يكون الحديث إ ل ا للبخاري أ و مسلم أ و اتفق عليه على ا ل أ ق ل هذا المجلد الذي بين يدي هو المجلد الثالث من كتاب التاج وفي صفحة 44 وتحت ف صفحة ي و عنوان تجب إ ط ا ع ة ا ل أ م ي ر ويحرم الخروج عليه أ ي أ م ي ر المؤمنين أ و إ م ا م ه م او المسمى ب ا ل خ ل ي ف ة أ و من ولاه ا ل خ ل ي ف ة أ م ي ر ا على قطاع من القطاعات قال الله تعالى تصديرا لهذا الباب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول واولي أ و ل ي ل أ م منكم ر أ و ا ل أ م ر ك منكم ا ب ي ا ا يوماً عند قول ابن عباس ه قول وإن عند ا صاحب التاج يستشهد بالآية ويصدر الباب بها قلنا ن أن ويصدر أولي ل يستشهد أ ر هم العلماء ويعطف عليهم الحكام لأن قل الأمر يحكمون على الحاكم والحاكم يحكم على العامة يحكمون يحكم ف إ ذ ا حكم عليهم بكتاب الله و س ن ة نبيه ثم زاغ أ و انحرف حكم عليه العلماء بالكتاب و ا ل س ن ة فقالوا له أ ص ب ت أ و أ خ ط أ ت وليس بعد أ ه ل العلم حاكم أ و فوقهم يد فاولو ا ل أ م ر هم العلماء ثم يعطف عليهم الحاكم العامل بالكتاب والسنة اما ل ح ا ك ل ع الاحاديث م ب ل والسنة ل ك ت ا أما ا ب أ كما وعدتكم فهي ك ث ي ر ة وانتقيت منها خ م س ة فقط أ و أ ر ب ع ة على الصحيح أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث فقط تدلك وكانت دليل علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه بقتاله الخوارج واعتباره أ ن ه م قد مرقوا من الدين أ م ا الحديث ا ل أ و ل فعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ط ا ع ن ي فقد أ ط ا ع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أ ط ا ع أ م ي ر ي فقد أ ط ا ع ن ي ومن عصى أ م ي ر ي فقد عصاني رواه الشيخان أ ي البخاري مسلم ومعنى الحديث أ ن ه إ ذ ا أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ م ي ر ا على سريه ة فما كان وجود النبي فيها تسمى غ ز و ة وما أ م ر عليها وعقد له لواء تسمى س ر ي ة ف أ م ي ر ا ل س ر ي ة يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاماره إ م ر ة ف ن أ ط ع أطاع ه ا ل س و ومن ل ع ص ا فقد فإطاعة الحديث الحديث عصى إطاعة ومعصية معصية الرسول لأن الذي اختاره وأمره هو الرسول وبالتالي فإطاعة الله فإطاعة الرسول إطاعة لله ومعصية الرسول معصية لله الحديث رواه الشيخان أما الحديث الثاني لأن لله لله وأمره هو فرواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ر أ ى من اميره شيئا يكرهه يكره فليصبر ف إ ن ه من فارق ا ل ج م ا ع ة شبرا فمات فميته ة ج ا ي ة فميتة جاهليه رواه الشيخان واللفظ لمسلم رواه الشيخان واللفظ الذي ذكرناه لمسلم في صحيحه ولمسلم أ ي ض ا قال إ ن ه يستعمل عليكم أ م ر ا ء أ ي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه فيما بعد سيستعمل عليكم أ م ر ا ء و أ ئ م ة و ا ل م ع ن ى ب ا ل إ م ا م ليس خطيب ا ل ج م ع ة أ و إ م ا م المسجد ا ل إ م ا م هو الحاكم ل أ ن ه إ م ا م المسلمين وكان هو الذي يخطبهم وهو الذي يصلي فيهم وهو الذي يكون أ م ي ر حجهم أ و ينيب من يقوم مقامه ولمسلم إ ن ه يستعمل عليكم أ م ر ا ء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ أ ي ستعرفون من أ م و ر ه م م و ا ف ق ة ل ل ش ر ي ع ة وتنكرون ما خالف ا ل ش ر ي ع ة فمن كره أ ي عملهم فقد برئ ومن أ ن ك ر فقد سلم أ ي ينكر عليهم ولو بلسانه فقد سلم ولكن من رضي وتابع أ ي من وافق و أ ق ر وتابع قيل يعني من ا ل آ ث م من رضي وتابع قيل يا رسول الله أ ل ا نقاتلهم أ ي ما دام فيهم إ ح ل ا ل وتحريم أ و خروج وشوائب أ ف ل ا نقاتلهم قال لا ما صلوا اي ما اقاموا الصلاه الرواية لمسلم والحديث أخرجه الشيخان أيضاً أما الحديث وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم, خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم أ ي تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أ ئ م ت ك م الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أ ف ل ا ننابذهم بالسيف اي اذا كانوا ش ر ا ر ا يلعنوننا ونلعنهم ويبغضونا ونبغضهم أ ل ا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أ ق ا م و ا فيكم ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا ر أ ي ت م من ولاتكم شيئا تكرهونه ف ك ر ه عملة إذا رأيتم ما إذا ر ت ك ه و ن ه فكره عمله و ل استنادا تنزعوا تنقضوا من تنزعوا من طاعة أي لا البيع فلا يدا من طاعة يداً لا فلا أي يداً م رواه ل م في صحيحه ا س لهذه ا ل أ ح ا د ي ث و م ع ر ف ة ا ل إ م ا م علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه و أ ر ض ا ه بها وبغيرها ومعرفته بالكتاب ر أ ى خروج الخوارج مروقا من الدين وبغيا على ا ل إ م ا م ونقضا ل ل ب ي ع ة التي في أ ع ن ا ق ه م فاشتغل بقتالهم وقد بينا لكم طرفا من فسادهم في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة في ق ض ي ة عبد الله بن خباب بن الارت ف ا ش غ الاشتغال فاشتغل ل بقتالهم وقال فكلما أخمدت نار الخوارج هذا جهة اضرموها اخمدت وانشغل نار عنه في في علي رضي جهة عن معاوية وأهل الشام فاستغل معاوية فاستغل ولا أ ق و ل اغتنم و ل ع ل أ خ ا ل ف س ي ر ة التي تعرفونها دائما ف أ ن ا أ ن ك ر على الذين يقولون ننتهز ا ل ف ر ص ة نستغل الظرف نستغل هذه ا ل م ن ا س ب ة ننتهز مثل هذه ا ل ف ر ص ة فالانتهاز والاستغلال لفظتان معناهما سلبي منبوذ أ م ا المعنى الذي نريده ونركز عليه أ ن نقول نغتنم أ م ا الذي وقع من م ع ا و ي ة فليس اغتناما ف إ ن ه ر أ ى انشغال ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب رضي وأرضاه الله عنه ب إ خ م ا د نيران ف ت ن ة الخوارج استغل هذا الانشغال وانتهز هذه ا ل ف ر ص ة ف أ خ ذ يرسل السرايا والبعوث إ ل ى أ ق ط ا ر ا ل إ س ل ا م ليدخلها في اطاعته وتحت إ م ر ت ه ف أ د خ ل مصر والحجاز واليمن وسائر البلاد فلم يبق مع ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وارضاه الا العراق وما والاها وحولها من بلاد العجم من بلاد فارس وكلها نار تضطرم فهؤلاء خوارج و أ و ل ئ ك ش ي ع ة وهنالك م ع ت ز ل ة لا هم مع الخوارج ولا هم مع الشيعه ة وكل يوم ت ظ ر بشعار له لهم فئة جديد حتى من لهم وسئمهم وقال لهم يوما و أ ن ت م تعرفون هذه ا ل م ق ا ل ة يا أ ه ل العراق كلكم ف ت ن ة ونفاق والله لقد سئمتكم والله لقد سئمتكم فقد افسدتم علي, بالعصيان أفسدتم علي رايي بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش إ ن ابن أ ب ي طالب شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله أ ب و ه م وهل منهم أ ح د أ ش د لها مراثا مني لقد مارستها و أ ن ا ابن عشرين وها انا ذا قد نيفت على الستين ولكن لا راي أ ي لمن ل ط ا ع لمن ا رأي ل لا يطاع عاطفا هذا المعنى على قوله يوما لرجل س أ ل ه من الخوارج أ ي ض ا يا إ م ا م م ا ا لم ن ا ل نكن نرى مثل هذه الفتن وهذه المصائب أ ي ا م الشيخين أ ب ي بكر وعمر فقال له ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب يا لكع, يا لكع يعني ا ل ي ع يا لئيم أ م ا الشيخان فكنت أ ن ا و أ م ث ا ل ي رجالهما و أ م ا أ ن ا فقد ابتلاني الله بك و ب أ م ث ا ل ك وهل الرجل إ ل الا بمن ح و ه وهل ل ل إلا ر ج بمن حوله فانشغال علي بن أ ب ي طالب بهم وانشغاله عن أ ه ل الشام جعله ي س أ م ا ل م س أ ل ة ويضرع إ ل ى الله ان يريحه من هذه الامور وهذه الفتن حتى استجاب الله دعوته فقيض ثلاثه من الخوارج بعد ان كان الامام قد ابادهم إ ل ا النزر اليسير الذي فر منهم الذي لم ينقض عمره اجتمع منهم ثلاثه على راسهم شقي هذه الامه عبد الرحمن بن ملجم الجنه الله بنار جهنم هم رأس、الأمة. الامام أ م ة ل إ علي رضي الله عنه وارضاه و م ع ا و ي ة بن أ ب ي سفيان و ع م ر بن العاص صاحب م ش ك ل ة التحكيم وصاحب م ش ك ل ة هذه ا ل ف ت ن ة فاتعدوا لهم يوما أ ن يكون الخلاص منهم في ل ي ل ة و ا ح د ة ل أ ن ه ا لم تكن هذه الاتصالات ا ل ح ص ر ي ة م و ج و د ة فاتعدوا ص ب ي ح ة سابع يوم من رمضان في تلك السنه ة و ي أربعين عام للهجرة و أ ن يكون التنفيذ في ص ل ا ة الفجر فذهب أ ح د ه م إ ل ى الشام ورصد م ع ا و ي ة وذهب الثاني إ ل ى مصر ورصد ع م ر بن العاص واستقر الثالث في ا ل ك و ف ة يرصد ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب حتى إ ذ ا اعلن صيام رمضان عدوا س ب ع ة أ ي ا م فكان اليوم السابع يوم ج م ع ة ففي ص ل ا ة الفجر كل ش ح ذ سيفه وسقاه السم ثم رصد صاحبه في ص ل ا ة الفجر في المسجد أ م اما ع و ي بديناً إلية ة فلقد رجلاً كان ذو ع ظ معاويه ة فصاحبه كان أ ر ارتعد السيف بيده ف ق ع ف إلية معاوية فلم ل معاوية ي ق ت ولكنه جرحه أمر ثم بقتله فكان ق ت ل المنفذ للجريمة العاص أي وأما عمر ف حظه حظ القطط والبساس ف إ ن ه سخن في تلك ا ل ل ي ل ة فلم يخرج ل ص ل ا ة الفجر ف أ ن ا ب عنه فرصد صاحبه ا ل إ م ا م ظانا انه عمرو لأنه م ع ر ف في أ د ه ا ن ا ل ل م م س ي ن ل ا يأم انه ل ا إلا الأمير س ر ف ص د ظ ن ا ل أ م ي ر ف أ ط ا ح به ف ق ت ل فقتل نائب عمرو ن ج ا ع م ر أ م ا عبد الرحمن بن ملجم ا المؤمنين م علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وارضاه في مسجد الجامع ب ا ل ك و ف ة فبينما هو في طريقه ينادي ا ل ص ل ا ة عباد الله الصلاه ة عباد ا ل ل تنقاه ق ا ل ش يرحمكم بالسيف ف ض ب فأصابت ه ف رأس الإمام ت ل الإمام إلى ل داره و ن ك الله وقع أ خ ي ه من ق ب عمر رب الخطاب ج ح تنزف وهو يقول الصلاة يرحمكم الله. الصلاة يرحمكم الله. اي ل ل ص ا ة ر ح م م ك ا لا ل ه ل ل الله لا ص ا ة يرحمكم أي تعطل ص ل ا ة الفجر اغتيال أ م ي ر المؤمنين ولا يشغل الناس عن ص ل ا ة الفجر ا ل ص ل ا ة يرحمكم الله فوضعوه في داره و أ ت م و ا صلاتهم موصيا إ ي ا ه م لا يفوتنكم الرجل أ ي أ ل ق و ا ل ق ب ض عليه فلما أ ح ض ر و ه فتح ا ل إ م ا م عينه فراه ابن ملجم قال أ ن ت لطالما أ ح س ن ت إ ل ي ك ثم التفت إ ل ى ابنه الحسن وقال يا بني أ م س ك بالرجل و أ ك ر م نزله وقد ر أ ى الغيظ في وجوه آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والهواشم يتقد ف أ م ي ر المؤمنين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين قال امسك بالرجل واكرم نزله فان عافاني الله فهذا شئني معه ان شئت اقتصدت منه واشعت عفوت وان انا مت فاضرب الرجل بالسيف ضربه رجل برجل ومضى إ ي ا أن ت ع الامام دماء يوصي المؤمنين فألفاكم ويذكر بالله طيله يومه ذاك وقيل الى اليوم الثاني وهو يجود بنفسه وقد احضر له الاطباء فقال اوصي يا امير المؤمنين واستحلف إ ن كنت فاعلا ف إ ن ض ر ب ة الشقي وصلت إ ل ى أ م الدماغ ف أ و ص ى الحسن والحسين بما يليق أ ن يوصيهما بتقوى الله و ر ع ا ي ة حق المؤمنين عليهما ثم التفت إ ل ى محمد ا ل أ ك ب ر ابن ا ل ح ن ف ي ة الذي ليست أ م ه ف ا ط م ة الزقاء وقال له أ س م ع ت ما أ و ص ي ت به أ خ و ي ك قال نعم قال أ و ص ي ك بمثله و أ ز ي د ك شيئا فاحفظ حقهما عليك ف إ ن ه م ا ابنا ف ا ط م ة فجدهما رسول الله وليس جدك كذلك أ خ و ي ن ل أ ب واحد كلهم أ ب ن ا ء علي بابي طالب إ ل ا أ ن أ ب ن ا ء ف ا ط م ة أ ف ض ل من الذي ليست أ م ه ف ا ط م ة فيقول إ ن جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن جدك ليس كذلك ف ع ر ف حقهما عليك ثم س أ ل ه الناس أ ن ابايع الحسن يا أ م ي ر المؤمنين قال لا أ م ن ع ولا امر قال فكيف تلقى الله ولم تستخلف على أ م ت ك قال إ ن س أ ل ن ي قلت له تركتهم كما تركهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إ ذ لحق بك ولم يستخلف عليهم احدا فالله ولي من لا ولي له ثم صادت روح ا ل إ م ا م فغسله أ ب ن ا ؤ ه و أ ر ج و أ ن تعوا معي هذه ا ل م ر ح ل ة بالذات غسله أ ب ن ا ؤ ه وكفنوه وصلوا عليه والامام إ م في ص ل ت ه الحسن بن علي وكبر على ا ل إ م ا م سبع تكبيرات فلما خرج من صلاته قالوا له عهدنا ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة أ ر ب ع ا فما بالك كبرت سبعا يا حسن قال حدثني أ ب ي هذا ويشير إ ل ى علي وهو م س ج ن في محرابه حدثني أبي هذا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ م ف ا ط م ة بنت أ س د أ ي أ م علي بن أ ب ي طالب حين ماتت فكبر سبع تكبيرات فلما فرغ قال له الناس أ ع د ل ت ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة يا رسول الله يعني من أربعة إلى سبعة من إلى قال لا ولكن هذا من بر الولد ب أ ب و ي ه و إ ن ف ا ط م ة بنت أ س د أمي أمي بعد أمي ه قال ن لأن ب ي فاذا م ة بن كان ذاك من بر الولد ب أ ب و ي ه ومن أ ب ر مني بعلي بن ابي طالب ثم دفن في الكوفه ة و ق ر معروف نزار وهذا غسل لشائبة حلقت في أذهان الناس لشائبة غسل حلقت من غلاف ا ل ش ي ع ة إ ذ يقولون من حزن م ؤ ا م ة ا ل م ؤ م ن ة على ا ل إ م ا م علي لم يدفنوا بل وضعوه على ن ا ق ة وطارت ا ل ن ا ق ة به فلا يعرف له القبر وهو ليس في ا ل أ ر ض بل ارتفع إ ل ى السماء هذا يفعله جهال في عصر وقرن العشرين يمكن أما في ذلك الزر العشرين أما الزمن وحول الإمام علي بن أبي طالب في يمكن في علي أبي يقل عشرين ألف عصر عن وحول لا وقرن بن جلهم إ ن لم يكن أ ك ث ر من ا ل ص ح ا ب ة وعلى ر أ س ه م أ ب ن ا ء ف ا ط م ة فقد غسلوه وكفنوه ودفنوه وقبروه إ ل ى ا ل آ ن ب ا ل ك و ف ة معروف يزار وإلى وأرضاه وكيف تتلمة الحديث في أصداء مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله النبي أمير تمت نبوءة أصداء في أبي رضي بن عنه صلى الله عليه وسلم في تولي ل ا في ح نعود وإصلاح الأمر بين الطائفتين ل ا بين ظ ي ي م جمعة قادمة ت ن إلى ع د ف ه وأنتم موقنون بالإجابة ب ا ع ا لنواصل ل ه ع د ل ن و حديثنا في آ خ ر س ي ر ة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن حيث انتهى بنا القول في جمعتنا قبل ا ل م ا ض ي ة عند تمام مقتل ا ل إ م ا م علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وبينا ما ينافي تلك ا ل ش ب ه ة ا ل ش ا ئ ع ة بين شيعته من أ ن ه وضع على جمل ومن ش د ة الحزن عليه لم يدفنوه حتى طار الجمل به في السماء وهذا ليس قول ا ل ش ي ع ة كلهم إ ن م ا قول المغالين المتطرفين فيهم بل غسله المسلمون وكان فيهم ابناه الحسن والحسين أ و ل ا د ف ا ط م ة ومعهم محمد بن ا ل ح ن ف ي ة و أ و ل ا د كثر ل ل إ م ا م رضي الله عنه و أ ر ض ا ه فغسلوه وكفنوه وليس حزنهم بحاملهم على ترك الواجبات ا ل ش ر ع ي ة و س ن ة نبيهم بل غسلوه وكفنوه وصلى عليه ابنه الحسن وكبر كما قلنا سبع تكبيرات بدل ا ل أ ر ب ع وحين استغرب البعض أ و أ ن ك ر هذا قال لهم الحديث الصحيح لقد حدثني أ ب ي هذا و أ ش ا ر إ ل ى علي بن أ ب ي طالب المسجى في نعشه لقد حدثني أ ب ي هذا قال عندما ماتت أمي ف ام ط ة بنت بن أبي يعني أسد أم علي ط ا ف ا ط م ة بنت أ س د صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر سبع تكبيرات فلما فرغ من صلاته سئل عن أ ح ك ا م ا ل ج ن ا ز ة هل عدلت يعني بدل ا ل أ ر ب ع تكبيرات أ ص ب ح ت س ب ع ة قال لا ولكن هذا من بر الولد بوالديه و إ ن ف ا ط م ة بنت أ س د هي أ م ي بعد أ م ي الحديث هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر ف ا ط م ة بنت أ س د أ م علي بن أ ب ي طالب ب م ن ز ل ة أ م ه ل أ ن ه ا كفلته وهو ابن ثمان سنين في بيت أ ب ي طالب بعد و ف ا ة جده عبد ا ل م ت ل ف ف أ ن ز ل ه ا م ن ز ل ة ا ل أ م فمن بر الولد بوالديه ان يزيد في التكبير ان كان هو المصلي وكلها لا تخرج عن الدعاء فبعد ان دفن الامام عليه السلام قام اربعون ا ل ف و ن ي ف وعلى ر أ س ه م ابن سيدنا ص ع د بن ع ب ا د ة وبايع الحسن على ما بايع عليه أ ب ا ه أ ي على الجهاد والمضي فيه قدما حتى ترد ا ل خ ل ا ف ة إ ل ى آ ل بيت النبي فقال ابن سعد أ ب ا ي ع ك على كتاب الله وسنته وقتال المحلين فقبض الحسن يده وقال بل ا ل ب ي ع ة على كتاب الله وسنته فهما ي أ ت ي ا ن على ما سواهما أ ي لا نريد هذا التفصيل وهذا الاقحام والتداخل كتاب الله و س ن ة نبيه ف إ ن عملنا بهما أ ت ي ن ا على كل ما سواهما قبض يده وقال ا ل ب ي ع ة على كتاب الله و س ن ة نبيه ف إ ن ه م ا ت أ ت ي ا ن على ما سواهما فبويع الحسن فبايعه نيف عن أ ر ب ع ي ن أ ل ف ا في ا ل ك و ف ة بايعوه على أ ن يمضوا معه في الجهاد حتى ي أ خ ذ ا ل خ ل ا ف وقبل نخوض أن في ه ذ ه الأحداث علينا أ ن نعرف من هو الحسن ب ن علي ولعل البعض يقول هو ابن علي بن أ ب ي طالب و أ م ه ف ا ط م ة فهل من تعريف غير هذا أ ج ل تعريف غير هذا أ ن ه الحسن ب ن علي فهذا معروف لدى الجميع ولكن من هو الحسن ب ن علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند س ل م و المسلمين هذا الذي ينبغي أ ن نعرفه حملت به أ م ه ووضعته في النصف من رمضان في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة من الهجره وكان أ و ل مولود وحفيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ف ا ط م ة الزهراء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المولود الحفيد فجاء مسرورا متهللا ودخل إلى بيت فاطمة وقال أروني ابني فجاء في أروني ودخل النبي بهذا بيت ابني به مسرورا حجره الله المولود متهللا وقال صلى عليه وسلم إلى علي وضعه في حجره فقال ب النبي ل الله, ما شاء الله ما أسميتموه فقال علي ه أسميتموه ما ما شاء ب أ ط صلى الله عليه وسلم لا بل هو الحسن فسماه الحسن وكان أ و ل من سمي حسن في العرب ولا تعرف العرب هذا الاسم قبله أ ب د ا سماه النبي حسن حسن حسن فيمكن النبي التعريف إذا قلنا عليه وأطلق أل أن يكون أي حسن فيمن م س و الحسن بهذا ا هو أبدا قيام الحسن ابن علي بن ابي طالب وما بعده الى قيام الساعه حسن بدون ال تعريف و ي ل س ب لابيه اما اذا قلنا الحسن فنعني الحسن ابن فاطمه ب ض ع ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما مضت أ ي ا م ولا ب أ س فالشيء بالشيء يذكر ف إ ن ف ا ط م ة عليه السلام ا ولا تستغربوا من قول عليه السلام ف إ ن السلام على آ ل ال ب ي ت واجب شرعي ف أ ن ت تفعله في صلاتك كل يوم بل وتصلي عليهم اللهم صل على محمد و آ ل محمد وهم علي و ف ا ط م ة وما تناسل منهما ف ف ا ط م ة عليه السلام لقبت بالزهراء ل أ ن ه ا لم تحض أ ب د ا فلم تكن تعرف الحيض أ ي ا ل د و ر ة ا ل ش ه ر ي ة التي ت أ ت ي للنساء فما حاضت قط وحينما كانت تحمل وتلد ولدها نظيفا جافا لا أ و س ا خ ل ل و ل ا د ة عليه ولا يستمر نفاسها فتلد فتقوم فتغتسل فما فاتها فرض صلاه ة واحد فما ا ف ت ا صلاة فرض واحد لذلك لقبت بالزهراء فولدت الحسن وبعد أ ي ا م حملت ب أ خ ي ه الحسين ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاء كالتي قبلها متهللا فرحا وقال أ ي ن ابني ارونيه فوضع في حجره فقال ب س ما ماذا ل ل الله ه ما م شاء ا اسميتموه يا علي قال حرب و ك أ ن آ ل ة الحرب كانت تلعب في ر أ س علي بن أ ب ي طالب حرب فتبسم النبي وقال لا بل هو الحسين فسمي الحسين حسن وحسين اسمان لا تعرفهما العرب من قبل وكما قلت في ا ل أ و ل أ ق و ل في الثاني حسين بدون أ ل التعريف يصرف لكل حسين سمي بهذا الاسم بعدهما الى قيام ا ل س ا ع ة اما الحسين ب أ ل التعريف فلا نعرفه ولا نقوله الا للحسين بن علي بن ابي طالب ا بن ف ا ط م ة الزهراء ب ض ع ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما صنع في الاول صنع في الثاني وسأبين ذلك. الى ان حملت فوضعت ذلك حملت الثاني الى صنع صنع ان في في الثالث وهكذا كالذي قبله فسماه علي الحرب الثالث ايضا فغيره النبي إ ل ى محسن وبال التعريف المحسن اما في الحسن والحسين لانهما العاشا من الابناء اما محسن فمات صغيرا فاهملته كتب السير سنته فيهما عليه السلام اذا كان اليوم السابع ختنه وعق عنه م أ ي ذبح عنه ذبيحتين وتصدق بوزن شعره بعد حلقه فضه ة يعني يحلق شعر الصبي شعر ب و و ز تصدق فضة وذبح عن كل واحد منهما كبشين في سابع يوم ولادته أ م ا منزلتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم أي الحسن والحسين ريحانتي النبي صلى الله عليه、وسلم. وحديثنا اليوم عن الحسن الله صلى وسلم الحسن عن فقد ولد في النصف من رمضان في السنه الثالثه من الهجره محبه النبي له عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه يعني يحمله على كتفه عند عنقه واضعه على عاتقه وهو يقول اللهم اني احبه فاحبه واحبد من يحبه ف قال النبي ب ر ا ء ع م م ا ل ر ك ركبت ا غلام أي من يحظى بهذا المكان بأن يجلس على عاتق النبي يجلس على من منكبه أي بأن يحظى بين ونعم ع ق ه ن الراكب م ك ركبت ب ي غلام فقال النبي ل ا ونعم ر يا براء ونعم وهو ويعثر كان الحسن المسجد يمشي الراكب يا براء كان الحسن يأتي إلى وهو صبي يأتي فيرتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيطيل النبي سجوده لا يرفع حتى سئل عن ذلك في أ ك ث ر من م ر ة فيقول ارتحلني ابني هذا ف ك ر ت أ ن أ ع ج ل ه حتى نزل وحده أ ي لا يرفع ظهره ليسقطه اقبل م ر ة وهو يمشي ويعفر بين ا ل ص ف و ف وكان النبي على المنبر يخطب الناس فنزل عن منبره صلى الله عليه وسلم واحتمل الصفوف وأجلسه الحسن من بين عن ل ل ى ا م ب ر إلى ج ابي ن ه ق و راو ل الحديث ك م ا أ خ ر ج ه ا ا ل ب خ رضي ي وإليك أبي بكرة نصه عن ر الله عنه وهذا سند البخاري ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي بن أ ب ي طالب معه بعد أ ن احتمله من الصفوف وهو يقبل على النبي ا ا س مرة أي ل ن ويقبل على الحسن مرة ثم يقول للناس و ي ر ب د بيده على كتف الحسن إ ن ابني هذا سيد وابني مجازا فابن الابن ب م ن ز ل ة الابن إ ن ابني هذا سيد ولعل الله أ ن يصلح به بين فئتين من المسلمين رواه البخاري بسنده وتمضي الأيام ويرحل النبي صلى الله عليه وسلم الأيام النبي عليه الله ا صلى إلى ل ر ف ي يجاوز ق الأعلى ا ولم ل ح س ن ا ل س ب ع سنين من في عمره إذ ولد ابو ل ل الإجرة ل ث ث ا وعاش ا ة من ن ي سنين في المدينة ي عشر فلم ا ج ز ا ا ل س بكر ع عمره فصنع ة من أبو ب مع الحسن ما كان يصنع علي بن أ ب ي طالب كان إ ذ ا صلى وخرج فوجده يلعب باب المسجد يحمله ويضحك على عاتقه ثم يقبله ويقول اللهم اشهد اني احبه بابي بابي أي أفديك بابي بابي اي افديك شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي بن ابي طالب يضحك ويقول هو ذاك اي هو اشبه برسول الله منه بابيه علي بن ابي طالب فيقول له الناس وقد اصبح صبيا يعي الكلام و ي ف م ه نعم المركب تركب يا غلام أ ونعم على هاتف الخليفة خليفة هاتف رسول الله، فيقول أبو بكر ونعم الراكب يا رجال ونعم الراكب يا رجال هذه م ن ز ل ة الحسن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. ومضت ع ن د ا ل س ل م م ي ن و ا ل أ ي ا م وكان مع أ ب ي ه في كل موقف إ ذ بايع للخلفاء أ و ل ا وفي ف ت ن ة عثمان كان ممن حرس عثمان بباب داره و أ ب ل ى بلاء حسنا حتى عزم عليه ا ل خ ل ي ف ة بحقه أ ن يغمد سيفه ويلزم داره وكان مع أ ب ي ه في مواقعه كلها إ ل ى أ ن استشهد أ ي طعن ب ا ل ك و ف ة حسبما بينا ذلك بالتفصيل واليوم بويع فعشيه أ ن بويع جلس يصلي فقام الليل كله وهو يتدبر في أ م ر المسلمين فلا يلوح بين ناظريه إ ل ا قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ابني هذا سيد لعل الله أ ن يصلح به بين فئتين من المسلمين فلما أصبح وقد تمت له بيعة أبيه وقد نافوا ألف في له على الأربعين ألف نظر في الأمر الذي من أجله قاتل أبوه الخوارج لأنهم على الإمام تمت من أشياع خرجوا أصبح أبيه أبوه بيعة وقد وقد نظر ومن قبل قتاله ل م ع ا و ي ة بالشام ل أ ن ه خرج على ا ل إ م ا م وعلم أ ن الخروج على ا ل إ م ا م خروج أ م ر شرعي لا ينبغي و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول من جاءكم وأمركم مجتمع على إمامكم فشق كائن من كان فعلم أن شق والخروج على الإمام كائن كان أن والخروج الطاعة فاقتلوه الطاعة على عصى عصى على فشق شق ف ت ن ة لا ي ر ض ى ا ل ل ه ولكن ماذا يصنع ببيعه هؤلاء له وماذا يصنع إ ن ترك الجهاد ويسلمهم ل م ع ا و ي ة ف ص ا ر بهم على ب ر ك ة الله متجها إ ل ى الشام نيف على ا ل أ ر ب ع ي ن أ ل ف ثم عسكر بهم بعد أ ن استمكن من بيعتهم و أ ن ه م م ب ا ي ع و ه على الموت و أ خ ذ يرسل إ ل ى م ع ا و ي ة الرسل كما روى البخاري وتبادلت الرسل بين م ع ا و ي ة والحسن وعرض الصلح فيما بينهما فقال له الحسن أ ص ا ل ح ك و أ ن ز ل لك عن ا ل خ ل ا ف ة بشروط و أ ر س ل مع رسله الشروط إ ل ا أ ن الرسل رجعت إ ل ى الحسن ومعهم كتاب من ا ل خ ل ي ف ة م ع ا و ي ة أ و ا ل أ م ي ر م ع ا و ي ة أو الملك معاوية الملك كما سمه بعث ض ه له م الشام ومصر والحجاز واليمن ولم يبقى مع في روايات يبقى عدة العراق ع قد والحجاز دانت الحسن إلا إذ أهل ب له م ع ا و ي ة س ك ا مختوما أ ي كتابا مختوما بختم ا ل خ ل ي ف ة وعليه توقيع الشهود و أ ح د الشهود ع م ر بن العاص وليس فيه حرف من كتابه إ ل ا الختم والتوقيع وحامله يحمل ر س ا ل ة ش ف و ي ة للحسن يقول يقرؤك م ع ا و ي ة السلام ويقول اشترط لنفسك, لنفسك ما شئت كيف ت ا ا ب ب ل أ ض م ت اشترط ح لا ن ف س ك م شئت كيف لا و م ع ا و ي ة يعلم مع من يتعامل إ ن ه يتعامل مع ربيب بيت ا ل ن ب و ة الذي رضع ا ل س ن ة مع حليب أ م ه والذي هم أ ه ل التقى و أ ه ل ا ل ع ب ا الذي شهد له النبي ب أ ن ه يحبه وطلب من الله أ ن يحبه أن يحبه ف م ح ب ة الله واجبه له الذين أ ذ ه ب الله عنهم الرجس وطهرهم تطيرا اذن يعرف مع من يتعامل فقال اشترط ن ف س ك ما شئت والكتاب مختوم فلو وضع فيه م ع الحسن و ي ة مئة شرط و وضع ا ل فيه م ئ ة شرط لا يستطيع م ع ا و ي ة أ ن يخل إ ذ الختم والتوقيع والشهود عليه فجاء الكتاب إ ل ى الحسن فكانت شروطه بمنتهى البساطة بعد م ن ت ه ى البساطة ب أ ن قدمه بمقدمة و أ ن ه سينزل بهذا ا ل أ م ر ل م ع ا و ي ة الشروط أ ل ا يتتبع م ع ا و ي ة من ق ا ت ل م علي فيطلبهم بدم انظروا إلى هذه الشروط لما أرقاها الدماء فلا هذا الصلح القتال والخلاف الماضية يعني نحن نريد أن نحقن إلى يقلل هذه أحد تتبع صفحة القتال والخلاف الماضية أ ل الشرط يتتبع معاوية ت دم أحد ممن ا أحد ق مع علي ل ا الثاني أ ن يجزل لهم العطاء ف إ ن ه م ينفقون على عائلات قد قتل أ ر ب اولياء ب أ امورها في قتال ص ف ي ن وفي قتال الجمل وهؤلاء يريدوا مستورة يبقهم الحسن عائلات لهم في العطاء والثالثة يزيد أن فأن ان يترك م ع ا و ي ة الامر للمسلمين شورى من بعده فلا يوصي به لاحد من بعده ثلاثة وارتحل معاويه بجيشه والتقى مع الحسن في موقعه ثم قال يا حسن قم فاخطب الناس وبين لهم ما اتفقنا عليه فاسمعوا خ ط ب ة الحسن رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قام فحمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال أ م ا بعد أ ي ه ا الناس إ ن م ا نحن أ م ر ا ؤ ك م وضيثانكم ونحن أ ه ل بيت نبيكم الذين أ ذ ه ب الله عنهم ا ل ر ج ة وطهرهم تطهيرا قال فخشع الناس ف أ ع ا د ه ا إ ن م ا نحن أ ه ل بيت نبيكم الذين أ ذ ه ب الله عنهم ا ل ر ج ة وطهرهم تطهيرا قال فدرست ت أعين ن ا ا ل فقال إنما نحن أهل نحن ب ي نبيكم ا ل ذ ي ن أذهب الناس ل ه ع ه م ل ر ة وطهرهم تطهيرا فعلا بكاء الناس قال انما نحن اهل بيت نبيكم الذين اذهل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فسمع نشيج الناس فقفز معاويه وقال اناشدك الله والرحم إ ل ا ما جزت عن هذه ا ل آ ي ه فجاز عنها الحسن بعد ان استحضر قلوب المؤمنين فقال ايها الناس إ ن الله قد هداكم ب أ و ل ن ا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحقن دماءكم باخرنا أ ي الصلح الذي سيوقعه الحسن ا ل آ ن أ ل ا إ ن أ ك ي س الكيس التقى و إ ن أ ع ج ز العجز الفجور و إ ن هذا ا ل أ م ر الذي اختلفنا فيه مع مع ا و ي ة إ م ا أ ن يكون أ ح ق به مني ف أ ن ا أ ر د ه عليه و إ م ا أ ن يكون حق لي ف أ ن ا أ ت ر ك ه لله عز وجل و ل إ ص ل ا ح أ م ة محمد وحقن دمائكم ا عام أربعين من الهجرة العام الذي استشهد فيها وابي طالب ع أربعين علي ورجع الحسن وأهله إلى المدينة المنورة ورجع ة وهو وأهله المنورة معاوية من المدينة الحسن إلى الشام وبقي أهل العراق في العراق ورفا ورفا معاوية بالتزامين وبقيت ا ل أ م ة تنتظر الالتزام الثالث فلم يتتبع دم أ ح د و أ ج ز ل العطاء إ ل ا أ ن ه وقف عنه م ر ة عاما او عامين لتتمه ما جرى بذلك وكيف تدخلت يد ا ل ق د ر ة ب إ ن ج ا ز ذلك الشرط والوعد ب م ع ج ز ة ظ ا ه ر ة للنبي صلى الله عليه وسلم عباد ل الحسن ى يد ن ع ت ر ه كرامة نستعرض عنها الوقت نستعرض لها, نعرض لها في خطبتنا ا ا يضيق في ق ل م ة إن ش الله ء ا ت ع ا لقد ى ادعوه وأنتم و م ن ن بالإجابة ب ا ع انتهى ل ل لقد ه ا بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة من ت م ا م س ي ر ة الراشدين إ ذ أ ن كل علماء السير أ ج م ع و ا على ختمها ببيعه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحسن بن علي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ذ أ ن ه ا قد تمت بيعته ثم هو تنازل بها و أ ح د ث ذلك الصلح فشيء آ خ ر أ م ا أ ن بيعته قد تمت وهو ملحق بالراشدين قبل الانتقال إ ل ى بني أ م ي ة فكان حديثنا عند تمام تنازله لمعاويه بن أ ب ي سفيان وجمع ك ل م ة المسلمين على الصلح وسمي ذلك العام بعام ا ل ج م ا ع ة فرجع م ع ا و ي ة ومن معه إ ل ى الشام واختار الشام دار خ ل ا ف ة ل أ و ل م ر ة ن ق ل ا ل دار ا ل خ ل ا ف ة من الحجاز إ ل ى بلاد الشام ورجع الحسن رضي الله عنه و أ ر ض ا ه بمن بيته معه من أهل بيته إلى الحجاز ورجع جيش العراق إ ل ى العراق واستقرت ا ل أ م و ر وتفرغ بنو ا م ي ة بخليفتهم م ع ا و ي ة إ ل ى فتوحات إ س ل ا م ي ة و إ ل ى نشر دين الله في الافاق ف ق الذين يصلون السنة يصلون ي ل لا يتجهون إلى ل خ ا ا ر ج يتجهون ب ر ر ة تماما ا ف ل ي ع ومكث ا ا ا س ت ق ة الصفوف و م الحسن رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة عاكفا على ا ل ع ب ا د ة والعلم وتدريس الناس وقد أ خ ذ على م ع ا و ي ة شروط كما قلنا و إ ن عددها العلماء أ ك ث ر من ثلاث إ ل ا أ ن ا ل إ ج م ا ع في ثلاث ذكرناه ا ل أ و ل ى الا يتتبع م ع ا و ي ة دماء أ ح د ممن قتل أ و قتل في تلك الفتن ا ل س ا ب ق ة أ ي الناس أ م ي ن و ن على دمائهم و أ ن يكسر العطاء للحسن أ ك ث ر مما يخصه أ و يستحقه لينفق على ق س ر قد فقدت أ و ل ي ا ء أ م و ر ه ا في هذه الفتن لا يحب أ ن يكشفهم لبني أ م ي ر حتى لا يكون في نفوسهم نحوهم شيء والثالث أ ن يترك ا ل أ م ر للمسلمين فلا يوصي لاحد من ذويه ب ا ل خ ل ا ف ة فيتركها شورى للمسلمين ومضت أ ي ا م وقلنا ب أ ن م ع ا و ي ة قد التزم بهذا إ ذ أ ر س ل س ك ا مختوما بياضا يضع فيه الحسن ما شاء من شروط ل أ ن م ع ا و ي ة يعرف مع من يتعامل يتعامل مع الحسن بن علي صبت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ربيب بيت صبت مع الأعظم الحسن الرسول الله النبوة وسلم صلى بن الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إ ذ ا رجل إ ص ل ا ح لا رجل خداع ولا رجل ف ت ن ة فبعث إ ل ي ه سكا مفتوحا ف ا ل ش ه ا د ة ا ل س ا ب ق ة ب أ ن الله سيصلح بهذا السيد بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولم تعد شروط الحسن ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل إ ن ص ا ف ه ل ل ا يتتبع عدم أ ح د فنحن لا نقاتل كفارا ف ت ن ة وحكم ه ا حكم قتال ا ل ب غ ا ة ف إ ن اعتبرنا الذين قاتلوا م ع ا و ي ة باغين فحكم البغاه لا يجهز على جريح ولا يتتبع فار ولا تقسم أ م و ا ل ه م بغنائم والمطلب الثاني أ ن يترك ا ل أ م ر شورى للمسلمين وهذا أ م ر مجمع عليه و ا ل ث ا ل ث ة و إ ن كان الناس يظنونها من أ م و ر الدنيا ز ي ا د ة العطاء إ ل ا أ ن جوهرها كان ل إ ص ل ا ح شأن أ س ر قد تعود ب م ش ك ل ة على ا ل خ ل ا ف ة من جديد إ ن لم يجدوا ما يسد حاجتهم وتمضي ا ل أ ي ا م كما قلنا و إ ذ ا ب م ع ا و ي ة يريد أ ن يغمز جانب الحسن بن علي فيختبر مدى صبره وصدقه في هذا ا ل ع ه د فحبس عنه العطاء عاما وكان عطاؤه كما جاء في صحيح ا ل ر و ا ي ة م ئ ة أ ل ف مئة ألف مئة تدفع كل عام باسم الحسن إ ل ا أ ن ه ا لا يبقى منها في بيت الحسن شيء ف إ ن الحسن بن علي خرج من ماله كله لله ثلاث مرات ومعنى خرج من م خرج اي ل ه لا يبقى عليه إ ل ا ثوبه ومسكنه الذي يسكن فيه وكل ما يملك م ن ف ق ه في سبيل الله خرج من ماله لله ثلاث مرات وشاطر الله في ماله عشر مرات ومعنى ويترك ويترك وكيف والله هو المشاطرة علماء المشاطرة ما يملك العالمين عنه نعلا نعلا يعطي يعطي عن أن النصف النصف كان أن نصف الغني حتى حتى قال الصحابة لله لله يأخذ يأخذ تصح إ ن م ا يعطي الفقراء و إ ع ط ا ء الفقراء معناه اعطى الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهل الله يستقرض من أ ح د إ ذ ن يعطي الفقراء ل أ ن الفقراء ع ي ا ن الله كما جاء في الحديث قال الحافظ ا ل ص ي و ط ي في تاريخ الخلفاء أ خ ر ج البيهقي وابن عساكر من طريق أ ب ي المنذر هشام بن محمد عن أ ب ي ه قال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 اذكره نفسي ثم أمسكت ح ي امسكت ت ح ي ل ذ ر ه ثم م أ س ك حياء فبت في حيره ف ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لي كيف أنت ي انت ح س كيف أ ن يا بني فقلت بخير يا أ ب ت ي وشكوت إ ل ي ه ت أ خ ر المال عني وضائقتي ثم قال لي صلى ادعوت ل ل عليه وسلم ه أ بدوات لتكتب إ ل ى مخلوق مثلك تذكره ذلك قلت نعم يا رسول الله فكيف أ ص ن ع فقال قل أ ي يعلمه دعاء في المنام قل اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أ ر ج و أ ح د ا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إ ل ي ه رغبتي ولم تبلغه م س أ ل ت ي ولم يجري على لساني مما أ ع ط ي ت أ ح د ا من ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن من اليقين فخصني به يا رب العالمين قال الحسن فاستيقظت و أ ن ا أ ح ف ظ ما قيل لي فدونته فوالله ما أ ل ح ح ت به إ ل ا أ س ب و ع ا حتى جاءني بريد أ م ي ر المؤمنين م ع ا و ي ة يبعث إ ل ي ب أ ل ف ألف ك الف ن عطاؤه كم؟ مئة أ يبعث إلي بألف ألف و خ م س م ا ئ ة أ ل ف مع الاعتذار فقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه ثم ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في المنام بعدها فذكرت له حالي أ ي شكرت وذكرت له ما أ ن ا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هكذا من ر ج ل خ ا ل ق ولم يرجوا ل م خ ل و ق فلم ينكث م ع ا و ي ة بعدها مع الحسن إ ل ى أ ن مات أ م ا الحسن رضي الله عنه فهو أ ب ع د الناس عن ا ل م ك س فبقي معلما مؤدبا عابدا لله عز وجل في م د ي ن ة جده صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن مات رضي الله عنه مسموما ب إ ج م ا ع الروايات لخمس خلون من ربيع ا ل أ و ل عام خمسين ودفن في البقيع وعندما احتضر و أ خ ذ يجود بنفسه دخل عليه عدد من ا ل ص ح ا ب ة وكلهم يقول له من تتهم واخوه أ خ و ه ل يجلس عند رأسه يقول ح س رأسه ن عند أ الحسين يجلس عند ر أ س ه يقولون له من تتهم وكان إ ذ ا جال السم في صدره ت أ ث ر ا أ ل ق ى قطعا من كبده مع تقيؤه فكانت ا ل ظ ا ه ر ة أ ن ه مسموم قالوا له من تتهم و ه و يمسك لا يرد حتى قال له أ خ و ه الحسين اناشدك الله من تتهم قال ولم ل ت قال ت ل ه ق نعم ق ان ل إ كان الذي أ ظ ن و أ ع ت ق د فالله أ ش د تنكيلا و ب أ س ا و إ ن لم يكن فلم تضع يدك في دم الناس فيقتل بريء بي امد عن هذا يا حسين فلما كان الغد قال أ خ ر ج و ا فراشي إلى صحن الدار فأخرجوه الى د ا ر فأخرجوه إ ل صحن الدار حتى نظر إ ل ى السماء وقال اللهم إ ن ي أ ح ت س ب نفسي عندك ف إ ن ي لم أ ص ب بمثلها إ ل ا مصاب كل مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجادت نفسه ودفن في البقيع و ا ر ت أ ي ت أ ن أ ق و ل ل إ خ و ا ن ي في ختام هذه ا ل خ ط ب ة إ ذ أ ن ن ا أ ت ي ن ا على تمام س ي ر ة الراشدين و ل م أ س ي ر في س ي ر ة ا ل أ م و ي ي ن ل أ ن ا ل س ي ر ة لا تنتهي إذن فنحن نقرأ اما ل التاريخ لأهله ت أترك ا ر يقرأه ي خ أ سيرنا في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ارتاينا من ت م ا ل ه ا أ ن نتناول س ي ر ة خلفائه الراشدين وقد ختمت ب ص ب ت ه وابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وبما أننا نأتي على ختام السيرة وقد ختمت بهذا الصبت ينبغي ختام ختمت أننا السيرة نأتي أن نعي على ونعرف قدر آل بادئين ي ت رسول ل ل صلى الله عليه وسلم ل ه محبتهم وما مكان ا من ي ن ب ا بقول الله تعالى إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت و ي ط ه ر ك م تطهيرا هذه فيها أوجهم الآية كان للعلماء فيها أوجه من التفسير البعض يرى أن أهل بيته هم أزواجه إذ جاءت بيته البعض الحجاب إذ وهو قول مرجوح ليس براجح والقول الثاني وهو ا ل أ ر ج ح وعليه شبه ا ل إ ج م ا ع أ ن أ ز و ا ج النبي يدخلون في ا ل آ ل وليسوا هم ا ل آ ل استنادا للحديث حديث ا ل ع ب ا ء والذي ذكرناه أ ك ث ر من م ر ة في بيت أ م س ل م ة حديث الكساء إ ذ كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمه وحسن وحسين إ ذ جمع صلى الله عليه وسلم أ ط ر ا ف الكساء اليماني بيده اليسرى و أ خ ر ج يده اليمنى وهو يقول اللهم ه ؤ ل اهل م أ ه بيتي وحامتي اللهم أ ذ ه ب عنهم ا ل ر ج س ة وطهرهم تطهيرا تقول أ م س ل م ة فذهبت أ د س ر أ س ي في الكساء فدفعني صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى دفعا رقيقا أ ي ليس فيه غضب ولا زجر ولا ت أ د ي ب ولكن رد دفعني دفعا يسيرا فقلت يا رسول الله الست من أ ه ل بيتك قال أ ن ت أ م للمؤمنين و أ ن ت على خير وهؤلاء هم أ ه ل بيتي وحامتي وهذا الحديث متفق عليه إذن أ ه ل بيت ا ل ن ب و ة علي و ف ا ط م ة وما تناسل منهما الى قيام الساعه ة وما م تناسل ن م أي من الحسن والحسين ومن علي و ف ا ط م ة إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة فكان العلماء لا يرون أ ب ن ا ء علي بن أ ب ي طالب من غير ف ا ط م ة آ ل بيت ولكن يحملون لقب الشريف العلوي ليس العلويين بمعنى الدروز والشيعه التي و م لا ي و م ل شريف للتمييز ويقال علوي حتى لا يدخل في نسب ف ا ط م ة ل أ ن ه ليس جده النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ذكرنا حين قبض علي بن أ ب ي طالب بعد طعنته كيف أ و ص ى الحسنين ثم أ و ص ى محمد بن ا ل ح ن ف ي ة وهو الاكبر أ ك ب ر محمد ل أ لأن هناك محمد ا ل أ ص غ ر أ و ص ا ه بما أ و ص ى به أ خ و ي ه وقال أ ز ي د ك على ذلك احفظ قدر أ خ و ي ك فلا تقضي أ م ر ا دونهما فان إ ن أمك أ م م ك ليست ه و إ جدك ليس كجدهما ف إ ن ه م ا ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أ ن ه م إ خ و ة لاب واحد إ ل ا أ ن الشرف جاء من ج ه ة ا ل أ م بانتسابهم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم والعرب قديما تقول ابن بنت القوم منهم ابن بنت القوم منهم إلى النبي من جهة أمهم فاطمة فنسب النبي جهة إلى الزهراء ولقد جاءت أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة في الصحاح و عن أصحاب السنن عن فضل آ ل البيت ومحبتهم و أ ن محبتهم جزءا من الدين وقد أ م ر الله في ا ل ق ر آ ن الكريم بمودتهم قال تعالى قل القربة لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة أجرا أي يا محمد في قل للمسلمين الذين اتبعوك ولكل من آ م ن بهذا الدين لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا لا اطلب منكم م ك ا ف أ ة إ ن م ا أ س أ ل ك م ا ل م و د ة في القربى ان ترقبوا محمدا في آ ل بيته أ خ ر ج الحاكم في مستدركه وإذا ولغير والمستغلين نوضح الإمام ماذا هذه قلنا الحاكم في مستدركه علم طلاب العلم ماذا نعني. ولغير أهل العلم بالحديث هذه العبارة الإمام الحاكم علم أهل نعم مستدركه في له كتاب في الصحاح هو ليس البخاري وليس مسلم هو من علماء الحديث. ولكنه ا ت م بشرط البخاري ومسلم إ ذ يطبق شروط ص ح ة الحديث عندهما على ما لا يوجد في صحيحيهما فسماه المستدرك على الشيخين أ ي اي حديث انطبقت عليه شروط الشيخين أ و أ ح د ه م ا ولم يخرجا ل أ ن كل من البخاري ومسلم وعلى وجه التخصيص البخاري قال كل ما في صحيح صحيح أي كل م البخاري في صحيح ا سماه الصحيح كل ما في صحيح صحيح ولكنه لم يحو ي كل الصحيح ه عرفنا معنى هذه العباره فالمستدرك عند الحاكم ما وجد فيه شرط البخاري أ و مسلم أ و شرطيهما ولم ي خ ر ج ه جمعه بكتاب وسماه حتى لا يدس كما يصنع طلاب العلم اليوم من التزوير والدس والتذليل لم يفعلوا ذلك ل أ م ا ن ة العلم جعله كتابا مستقلا وسماه المستدرك على شرط الشيخين ف أ خ ر ج الحاكم في م س ت د ر ك ه على شرط الشيخين أ ي الحديث ك أ ن م ا رواه البخاري ومسلم متفق عليه عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغضنا اهل البيت أ ح د الا ادخله الله النار, لا يبغضنا أهل البيت أحدا إلا أدخله الله النار. اخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين اي البخاري ومسلم فهو من اعلى درجات الحديث ص ح ة و ه ن ا ك احاديث ك ث ي ر ة ما احببت ان اجمعها وارويها لاختلاف صحتها عند العلماء ولكني اتيت بالذي اتفق على صحته عند البخاري ومسلم و م ح ب ة ال ال البيت امر مجمع عليه عند جميع اصحاب المذاهب قد اختلفوا في أ م و ر ك ث ي ر ة ولكنهم لم يختلفوا على هذه ا ل م س أ ل ة ب أ ن م ح ب ة آ ل البيت جزء من الدين ومن ي ض غ ض ه م أ و يؤذيهم فقد آ ذ ى جدهم صلى الله عليه وسلم ومن آ ذ ى جدهم فقد آ ذ ى الله تعالى ويقول صلى الله عليه وسلم من أ ب غ ض آ ل بيتي فقد خاصمني ولا ارى رجلا خصمه رسول الله تثقل موازينه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ه لخفيف الميزان بلا شك ولا ريب انظروا إ ل ى الشافعي وهو منسوب, الشافعي منسوب الى ش ا ف ع ي منسوب إ ل بني هاشم ولكنه ليس من آ ل البيت أ م ا نسبه ينتهي إ ل ى بني هاشم فكانوا يسمونه القرشي فيقول في فضل آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن السبكي في طبقاته بسنده المتصل إ ل ى الربيع بن سليمان المرادي صاحب ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قال ينشد شعرا وهو مدون في كتاب اسمه ديوان الشافعي أ ه ل العلم يعرفونه يقول يا آ ل بيت رسول الله حبكم يا آ ل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ه يكفيكم من عظيم الفخر أ ن ك م من لم يصل ي عليكم لا ص ل ا ة له م ل أ ن ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم و آ ل ه ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة فمن لم ي أ ت ي بها ب ط ل صلاته عند الشافعي إ ذ ن لا ص ل ا ة له إ ن لم يصل ي على النبي و آ ل ه فمحبته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 فلما قال هذا وكان ي ك س ر من تردانه لاسيما إلى وقف يسلم على آ ل البيت منهم ح م ز ة رضي الله عنه عم النبي في احد أ و يقف ف البقيع على م ق ب ر ة آ ل البيت وقبتهم التي فيها ب ن ا ك النبي والتي فيها أ ز و ا ج النبي والتي فيها إ ب ر ا ه ي م ابن النبي والتي فيها الحسن بن علي بن ابي طالب فلهم مقبره مجتمعه وكان يطرب عليها قبه أ ز ا ل ه ا من يعتقدون اننا نعبد القبور ازالوها كانت قبه تميز قبور آ ل البيت عن غيرها ولا يدفن آ ل البيت إ ل ا تحتها اذا وقف الشافعي يزورهم في البقيع وزياره القبور سنه وليست بدعه ولكنها محرمه على النساء اليوم الذين يتمسكون ب ا ل س ن ة ويدعون إ ل ي ه ا يرسلون النساء إ ل ى المقابر ويعتبرون زيارتها بدعه كان إ ذ ا وقف على قبور آ ل البيت أ م ش د هذا البيت يا ال بيت رسول الله فنصحه صاحبه الربيع بن سليمان المرادي قال يا إ م ا م لا تنس أ ن ك أ ت ي ت العراق واجتمعت بتلاميذ أ ب ي ح ن ي ف ة ولعل الناس إ ن سمعوك تكثر من هذا يقول و ا ت أ ث ر بمذهب ا ل ر ا ف ض ي ة فرجع لنا رافضي وهذا م أ خ ذ كبير فلا تنس أ ن ك تعيش في عصر لا يرحم فيه رافضي وكان ذلك في عهد العباسيين فماذا قال الشافعي بعد أ ن سمع هذه ا ل ن ص ي ح ة وهذا ا ل ع ت ا لنا رافضي وهذا م أ خ ذ كبير فلا تنس أ ن ك تعيش في عصر لا يرحم فيه رافضي وكان ذلك في عهد العباسيين فماذا قال الشافعي الرافضية فينقذ الرفض والرافضية فخرجنا سمع الإمام من معه كتم ولم معه قال النصيحة وهذا العتاب الرقيق قال خرجنا هذه على إلى ذلك عليه خشية بعد ينسب بريء يرد وقد أن أن وهو إلى إلى الحجة فلما أفاض إلى منا أخذ يصرخ بأعلى الحجيج الحجيج مكة مريد منا مفيد أميرا يكون يصرخ ظهراني بين وفي أفاض أخذ من صوته وهو قال ب ل خ ل ي فوالله ة قال ف ما صعد شعبا ولا هبط واديا إ ل ا صرخ ب أ ع ل ى صوته بين ظهراني الحجيج يا راكبا ينشئ ويقول راكبا شعبا يا راكبا قف بالمحصد من منن ا واهتف أي ا بقاعد خيفها د ي واهتف ل ن ا ض أي مسجد الخيف في الذي ي مسجد منا ج م كلهم ع الحجيج ي يوم العيد يا ه ر ك بقاعد ا ف ب ل م من منا ح ص د واهتف ا ب ق خيفها والناهض سحرا إ ذ ا فاض الحجيج إ ل ى م ن ا فيضا كملتطم الفرات الفائض الحجيج إ ن كان رفضا حب آ ل محمد فليشهد الثقلان أ ن ي رافضي قال اذا كان المسلمون قده بعقولهم وفهمهم حتى يعتبروا م ح ب ة آ ل النبي مذهبا رافضيا ف أ ن ا أ ش ه د الثقلين أ ي ا ل إ ن س والجن ب أ ن ي رافضي إ ن كان حب آل النبي رفضاً. حب ال ن ب ي ر ف ض النبي حب آ ا ل ليس رفضا ولا يعتبر خروجا عن ا ل س ن ة بل هو ملاك ا ل ع ق ي د ة يا راكبا قف ب ا ل م ح ص ب من م ن ا واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إ ذ ا فاض الحجيج إ ل ى م ن ا فيضا ك م ل ت ق م الفرات الفائض إ ن كان رفضا حب آ ل محمد فليشهد الثقلان أ ن ي رافضي ولم يؤخذ الشافعي بذلك ل أ ن أ ه ل الحكم العباسي كانوا يعرفون الفرق بين م ح ب ة آ ل البيت التي هي جزء من ع ق ي د ة المسلم وبين التشيع وحكم ا ل ر ا ف ض ي ة المغالين فيه الذين يقولون لا يجوز ان يكون ا ل إ م ا م إ ل ا من نسل أ ح د الحسنين فرق بين المعتقدين ذلك فيه خطر على كل حاكم و خ ل ي ف ة قائم إ ذ يكون المذهب يقول لا يجوز أ ن يكون ا ل إ م ا م بمعنى الحاكم إ ل ا من نسل الحسنين هذا فيه تهديد لكيان ب ن العباس أ م ا م ح ب ة آ ل البيت بغير اتباع هذه ا ل م ق و ل ة في المذهب فلا خطر فيها بل س ل ا م ة عقيده ة ولو وعما و آل البيت العلماء ل أردت أن أحدثكم عن حب آل البيت وعما كان ن حب م ع ا ي م المقام به خطب لطال إلى ولكن واحتجنا لعل قائل يقول هل آ ل البيت هم الذين قضوا وكانوا في ذلك الزمن أ م كل من ينتسب إ ل ى الرسول في زماننا و أ ر ج و أ ن ت ح س ن ا ل ظ ن و ت ح س ن ا ل ف ه م ما أ س ر ع ما يسيء الناس الظنون اذا ما سمعوا م ق ا ل ة في زماننا أ ن ا لا أ ت م ل ق ل ل ع ا ئ ل ة الحاكمه ة واضحة ذ ه العبارة ليس آ ل البيت و ب ن هاشم في ا ل أ ر د ن ع ا ئ ل ة الملك فقط بل هو ع ا ئ ل ة من مئات العائلات ا ل م و ج و د ة هنا اعرفوا م ح ب ة آ ل البيت وقدرهم العوام الذين يصلون معكم فلا تسبوهم ولا تبغضوهم ولا تؤذوهم و ا ل ع ا ئ ل ة ا ل ح ا ك م ة و ا ح د ة منهم إ ذ ا موضوع ح د ي ث ي على س ل ا م ة عقيدتكم فلا تكن مصليا حاجا صائما مزكيا وفيك أ ذ ي ة لمن تعرف أ ن نسبه ينتهي إ ل ى آل البيت و أ ن ت مغتر بعبادتك فتفاجا إ ذ خصمك النبي يوم ا ل ق ي ا م ة فطاشت موازينك من هذا المنطلق أتحدث. فقال الإمام الإسلام حامد رحمه هذا الله فقال الغزالي أتحدث أبي حجة من صح نسبه فقد كفان الناس أ م ر ه ل أ ن المسلمين في زمانه كلهم يعرف قدر آ ل البيت من صح نسبه واشتهر فقد كفان الناس أ م ر ه أ ي عرف قدره وخدم و أ ح ب وقدم فالناس كلهم يعرفون قدره ومن شك الناس في نسبه توجب حقه علينا أ ه ل العلم هل سمعتم مقاله الغزالي نسبه أ ص ب ح حقه واجب على من على أ ه ل العلم ل أ ن الناس يشكون في نسبه فلا يعطونه حقوقه و إ ذ ا أ ه ل العلم ضيعوه أ ي ض ا إ ذ ا انحوسبت ا ل أ م ة كلها على التقصير في قدره وحقه ولقد روى يوسف ولا موسوعا الإمام صاحب كتاب الشرف المؤبد لآل محمد يوسف بن إسماعيل النبهاني كتيب صغير ليس بمجلد محمد صغير صاحب كتاب بن كتيب حبذا لو كل مسلم كحل عينيه بالنظر في صفحات هذا الكتاب واليك عنوانه يدل على مضمونه الشرف المؤبد ل آ ل محمد لو قرات فيه لوجدت لو الكثير مما صح ونسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قصص قرأت وفاتني في أ ي ص ف ح ة ق ر أ ت فيه قوله عن أ ح د العلماء وسماه مشهورا من ق ض ا ة المسلمين في م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن من ا ل أ ز م ن ة كان هذا القاضي يرى شابا من ا ل أ ش ر ا ف ينسب إ ل ى أ ح د البطنين إ م ا حسني أ و حسيني يراه م س ت ه ت ر ب ا ل س ن ة أ ي لا يحافظ على ا ل س ن ة فيه م ي و ع ة الشباب فكان إ ذ ا لقيه بالطريق لا ي ب د أ ه بالسلام أرأيتم م الا هي ا ج ر ي م ة إ ذ لقيه اذا ل لا يبدأه بالسلام إلا ط ر ي يبدأه ق إ سلم ذلك الشريف رد عليه السلام خروجا من آ ف ة الحكم الشرعي ل أ ن البدء بالسلام هو ا ل ف ض ي ل ة والرد عليه واجب منصوص عليه ب ا ل ق ر آ ن الكريم فما ر أ ي ك م ببعض طلاب علم في زماننا يرون أ ن الذين يتكلمون في ا ل س ي ر ة ويحثون الناس عليها أ ه ل بدع ف إ ذ ا سلمنا عليهم لا يردون علينا السلام يقول شيخ عليهم يردوه يقرؤون حييتم بتحية فحيوا يا نريد قول ولا أو ردوها السلام لا الله تعالى جاهل ولا هذا منها ردها إذا إذا طرحنا منها مبتدع منك بأحسن أحسن ردها حتى تخرج من الحكم الشرعي كان هذا القاضي إ ذ ا لقي الشريف لا ي ب د أ ه بالسلام في مقياسه ونظره ل أ ن ه ي س ت ه ي ل ب ا ل س ن ة فهو لا يستحق و إ ن كان شريفا ف ر أ ى هذا القاضي النبي صلى, الله عليه وسلم في منامه ورؤية ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق قد ورد بها الحديث الصحيح فلما ر آ ه في المنام لم ي ب د أ ه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام فلما سلم رد عليه النبي السلام ثم قال له يا هذا لم ا تعرض عن ولدي قال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله والله إ ن ي لا أ ب غ ض ه و ل ك ن أ ن ك ر مسلكياته فلا أ ح ب أ ن أ ب د ا ه من باب ا ل ت أ د ي ب والزجر قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم م س أ ل ة ف ق ه ي ة يا قاضي ا ل م د ي ن ة إ ذ ا رفع إ ل ي ك ولد عاق أ ت خ ر ج ه من النسب وتحرمه ا ل إ ر ث أ م تلحقه بنسب أ ب ي ه وتعطيه حقه من ا ل إ ر ث قلت بلى يا رسول الله أ ل ح ق ه بنسب أ ب ي ه و أ ع ط ي ه ا ل إ ر ث قال فهذا ولد عاق لم يخرج من النسب وله حق الميراث هل سمعنا م ص ي ب ة القاضي انه لا يبداه بالسلام و أ م ا مصائبنا اليوم تحدث عنها ولا حرج في الليل والنهار ف أ ذ ي ة من ينسبون إ ل ى بيت رسول الله م ص ي ب ة تقضي على دينك وعقيدتك أ ن ك ر ا ل أ ع م ا ل و أ ن ا معك من المنكرين أ م ا أ ن تبغض و أ ن تشتم و أ ن تلعن فهذا ليس ش أ ن المسلمين و إ ن كنت ترى في السباب تفريجا لحقدك وغيظك فنقول لك كما قال الشافعي أ ي ض ا كم سيد متفضل قد سبه من لا يساوي غ ر ز ة في نعله البحر تعلو فوقه جيف الفلا والدر منبوذ باسفل رمله